إن كنتم جهادا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تُسِيرُونَ إِلَيْهِمْ, إليهم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ K ma yaọ me ko faọọ la sama atsambi e yawaọ ku ya ko no laòu a aọ Owa dulauta furu latapa komu ao a ku aunakum yaụma noti ma oọlo bei nakum waọụ bi mata nauna baoọ اسْمَتْ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعُوهُ إِذْ قَالُوا قَوْمُنَا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ ومما وَمَِّا تَعبُدُهَُ مِ دُون اللههِكَ فَرن بِكُم وَبَد بَينناَا وَبَينكُم العدَ وَاتُو وَالبَغْبُ وأبَدًا حتى حتىاتُ مِن حتىَاتُ مِنوا بِ إِنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَلِ أَبِينَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا لَكَ وَمَا أَمْنُنُكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَاتَّمَ عَرِكَتَ وَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للذين كفروا. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه مؤسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم ناخد ومن يتول فإن الله هو الغنج <تصفيق> <تصفيق> عَسَى <عث> اللَّهُ عَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ آذَيْتُمْ مِنْهُمَّ وَدَّهِ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُولٌ رَحِيمٌ لا يَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن ان الله لا يعذب المقسطين انما ينهاكم او عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واظهر على اخراجكم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُنَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَعِنُوهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِذَا فإن علمتموهم لمؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا وَأَن جُنَاحَكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ a ansa kwa tu as an Ve ku eu como gorin a como bai na ku o ale monki I ferri fa a kwa fe a kwaban fe a to la vina zatanzu a ho melama wotan ko wo ي bi uizaha amutu yba yna يba yka aana a يshirik na bin lasayai a wala yasnitwana wala yaznina wala yaق na aula da ftَهُ بينna aidina waأَjuna wala wala yawike fi maأ ف فba ya wasstaَقْف لَ الله إَّ اللهَّغَفُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبًا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأِسُوا, قد يأسوا مِنَ الْآخِنَةِ كَمَا يَأِسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ